استأثر الله به قهر عباده بعلم الغيب ما يستطيع احد يعلم الغيب الا هو وبيده خزائنه لا يملكها الا هو لا يطلع عليها الا من شاء وما في احد يطلع على كل الغيب ابدا الا الله لا ملك ولا نبي ما يطلع على الغيب الا الله يطلع على بعض الغيب من يشاء من خلقه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 الى اخره نتناقش معهم ماذا تقول لهم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله له غيب السماوات والارض انما الغيب لله عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول وما كان الله ليطلعكم على الغيب وقد علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مثني السوء كانت فاديت كل الحوادث وما كان في شيء سبب ما؟ كل سبب مهلك كان تلافيته لكن ما علم يأتي حادث من هنا سم من هنا دابة أفعى عقرب من هنا دابة تقلبه من فوقه تقلب من على, من على ظهرها يدق عنقه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 فلا يعلم غيبة السماوات والأرض إلا الله وحده شوف بعض الظلال الصوفية وصلوا إلى درجة أن يقول روح للشيخ واسأله خلي يشوف لك ايش في اللوح المحفوظ ولما واحد راح للشيخ قال له أنا أسافر قال لا في حادث سيظهر عليك قطاع الطرق قال بس أنا مضطر يا شيخ مضطر لازم أسافر قال ما أستطيع فعل لك شيء بس أنا أخبرك قال طيب وإذا لازم لابد قال اذهب للشيخ الاخر فلان واحد رتبه اعلى يعني راح له قال كذا كذا كذا قال ايه خلاص روح سافر سافر ورجع ما صل له شيء راح للشيخ الاول شيخ ما صل رحت سافرت الحمد لله على ما ما صار شيء عارف طيب واللي قلت يعني قال ليش انا حولتك على هذا قال وش هذا قال هذاك يغير في اللوح المحفوظ يقدر يغير انا بس اطلع أنا بس أشوف هذاك غير شو والله الواحد أنت يعني هل في بشر كذا يعني ممكن يعني تقبل عقولهم يعني طب فين الدين فين الإيمان فين وين أنا وين أركان الإيمان لا يعلم غيب إلا الله وين على الأول محفوظ على طول أنتوا أنتوا أنتوا في الأرض تحت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 ما تخسر شيء تخسر عقيدتك يا مسكين قول ما نخسر شيء خلينا نسال ما نخسر شيء وإذا ساله صدقه خلاص كفر خرج من الاسلام خرج كفر بما انزل على محمد قال علي الصات والسلام من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود والامام احمد وغيرهما وصححه ابن حجر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 أو عن شيء مدفون الآن في مكان لكن المستقبل ما حد يعرفه نهائيا يعني اطلاقا الا الواحد في المية من مسترقي السمع التي ينزلون بها إلى الكهان في الأرض ويخلطون معها تسعة وتسعين كذبه والعراف الذي يخبر عما في الضمير ايضا يجي يقول انت في نفسك كذا وانت في نفسك كذا والكاهن الذي يخبر عن المغيبات التي في المستقبل كما في القول المفيد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 بحيث لا يعلم ما فيها إلا بيده مفتاحها أو مفاتحها فلا يعلم الغيب إلا من بيده مفاتح أقفاله وهو الله سبحانه وتعالى ذكرنا أن هذا الحديث اشتمل على أصل عظيم من أصول الإيمان وثوابت العقيدة وهو أن الغيب لا يعلمه إلا الله وعلم الغيب قد استأثر الله به وبيده سبحانه خزائنه لا يملكها إلا هو ولا يطلع عليها ولا يطلع على ما يشاء منها إلا من يشاء من خلقه ويجب على كل مسلم أن يؤمن بهذا الأصل ويوقن به فمن اعتقد أو ادعى أن احدا غير الله يعلم الغيب فقد كفر وكذب وضل ضلالا مبينا وقول النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله مفاتح الغيب أي خزائنه جمع مفتح وهو الآلة أو المفتاح الذي يفتح به وهو كل ما يحل مغلقا كالقفل على البيت والمقصود الخزانة المقفلة والمفاتيح جمع مفتاح فشبه الأمور المغيبة عن الناس بالمتاع النفيس الذي يدخر في المخازن والخزائن المستوثق عليها بالأقفال بحيث لا يعلم ما فيها إلا الذي بيده مفاتحها فلا يعلم الغيب إلا من بيده مفاتح أقفاله وهو الله سبحانه وتعالى هذا في تفسير الطبري والواحدي والقرطبي وكذا في فتح الباري وأرشاد الساري والتحرير والتنوير قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في وجه كون هذه الخمس مفاتح سميت مفاتح لأن كل واحد منها فاتحة لشيء بعده فالساعة مفتاح الحياة الآخرة ونزول الغيث مفتاح حياة الأرض بالنبات وما في الأرحام مفتاح الوجود في الحياة وعمل الغد مفتاح عمل المستقبل وعلم مكان الموت مفتاح الانتقال من الدنيا إلى الآخرة فلهذا صارت هذه الخمس مفاتح شرح الواسطية والغيب كل ما غاب عن علم الناس بحيث لا سبيل لهم إلى علمه كالملائكه والجن ومواقيت الأشياء المستقبلية ونحو ذلك والمعنى أن الله عنده علم الغيب وبيده وحده خزائنه والطرق الموصلة إليه لا يملكها إلا هو ولا يطرع عليها إلا من شاء يطلع على ما يشاء منها من شاء لأنها كلها لا يطرع عليها إلا الله والغيب نوعان واقع ومستقبل فغيب الواقع نسبي يكون لشخص معلوما ولآخر مجهولا ولذلك قد نعلم نحن هنا في هذا المسجد اشياء لا يعلم لا يعلمها الناس في العالم هذا طبيعي لكن ممكن بوسائل الاتصالات مثلا النقل المباشر تعلم لاناس بعيدين وغيب المستقبل هذا لا يكون معلوما لاحد الا الله عز وجل وحده ومن ادعى علمه فهو كافر لانه مكذب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فاذا عندنا غيب ماض وغيب حاضر وغيب مستقبل الغيب الماضي في أشياء لا يعلمها الا الله ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم ففي اشياء حدثت في الماضي لكن غاب علمها عن الحاضرين غاب علمها عن الحاضرين هذه لا يتفرد الله بعلمها لأنه علمها بعض من مضى وربما يعلم بعضها من بعض من هو موجود الغيب الحاضر يعلمه من يعلمه لكن قد يغيب عن ناس ويعلمه آخرون والغيب الحاضر يوجد أشياء فيه لا يعلمها البشر يوجد أماكن في قعان المحيطات ما مر علمها على أحد من البشر تحدث الآن يحدث الآن أشياء في البحار في باطن الأرض في السماوات ما علموا البشر تحدث الآن كذلك الآن في غيب بالنسبة لنا نحن البشر في غيب في عالم الملائكة وغيب في عالم الجن لا نعلم الغيب المستقبلي لا يعلم أحد الا الله فاذا لاحظ يا اخوان حتى الغيب الماضي والغيب الحاضر البشر لم يحيطوا بعلمه لا يحيطون بعلمه حتى الغيب الماضي والغيب الحاضر يعني هذا دلاله العجز لكن الغيب المستقبلي هذا لا يمكن الا كما قلنا من شيء يريده الله ف يخبر به الملائكة أو يأمر به الملائكة فينقل بعضهم إلى بعض فيسمعه بعض مسترقي السمع من الجن والشياطين فيلقونه إلى الكهان في الأرض فيخلطون مع مع المعلومة الواحدة الصحيحة 99 كذبة لكن بعضها لا يتمكن مسترقو السمع من الاستراق وبعضها يلتقطه لكن يرسل الله عليه شهابا فيحرقه قبل أن يبلغه وبعضها يبلغ الكاهن في الأرض بواسطة هؤلاء الشياطين الذين يركب بعض فوق بعض يحاولون استراق السمع فإذا الغيب المستقبل الغيب عموما عموما لا يحيط به إلا الله وغيب المستقبل أبلغ أشد ولذلك حتى كبار الدول وكبار الشركات وكبار الخبراء لو تأتي على قضية المستقبل تقول ماذا سيحدث غدا ما يعلمون يتوقعون يتوقعون ثم التوقع قد يصح وقد لا يصح قد يصيب وقد يخيب قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث خمس لا يفيد حصر علم الغيب في هذه الخمس لكن هذه أمهاتها وذكرت لحاجة الناس إلى معرفة اختصاص الله بها يعني واحد قال مفاتيح الغيب خمس هذه فقط نقول لا في أشياء من غيب أخرى غير الخمس لكن هذه يتعلق بها الناس ذكر هذا بن رجب في فتح الباري والعيني في عمدة القاري والقسطلاني في ارشاد الساري وهذا بدليل أنه ذكر في بعض الروايات مجيء المطر ضمن الخمس ولم يذكر فيها علم الساعه طيب إذن وعلم الساعه مؤكد انه منها هذا مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى استأثر بالغيب دون خلقه وأن علم الغيب لا ينحصر في هذه الخمس وعلمه بعدد خلقه ليس فقط ما يعلم قال الله تعالى ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كذلك استئثاره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 وقد قال تعالى ولا يحيطون به علمه والنبي صلى الله عليه وسلم لما ياتي يوم القيامه في الشفاعه الكبرى في المقام المحمود ويسجد تحت العرش سجده طويله فيفتح الله ذي عليها فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يعلمه احد قط من قبل يعني أنواع من المحامد والأذكار ما عرفها لا ملك ولا بشر ولا نبي فيحمده عريصات والسلام بها أنواع من المحامد حتى يقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع هذه الخمس جاء تفسيرها كما في بعض الروايات في قوله تعالى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 هذا مما اختص الله به لا يطلع على غيبه ولم يطلع لم يطلع على غيبه عليه أحدا لا نبي مقرب ولا لا نبي مرسل ولا ملك مقرب كما قال تعالى يسألونك عن الساعة ايان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها لا يكشفها لا يأتي بها إلا هو ثقلت يعني خفي أمرها وثقل علمها في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغدة فجأة ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليهما السلام قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل هذا أعظم رسول ملكي جبريل عليه السلام وهذا أعظم رسول بشري محمد صلى الله عليه وسلم ويقول ما المسؤول عنه فيعلم من السائل من باب أولى أن غيرهما لا يعلم ثانيا إنزال الغيث لا يعلم إلا الله فلا يعلم وقت إنزاله من السماء إلا الله في أي مكان يكون ومتى ينزل وكم القدر والكمية إلى آخره لكن إذا أمر الملائكة الموكلين بذلك علموا انزل كذا في مكان كذا وقت كذا بمقدار ينزل بمقدار فالملائكه تنفذ فلما يأمر تعلم قابل ما تعلم ثالثا ولا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلق أن يخلقه الله ان يخلقه الله سوى لا يعلم إلا هو قبل أن يأمر ملك الأرحام بتخليقه وكتابته ما يعلم أحد لكن إذا أمر الملك علمه الملك والملك يسأل ذكر او انثى شقي أو سعيد فيؤمر بكتب رزقه وعمله واجله وشقي أو سعيد رابعا لا تدري نفس ماذا تكسب غدا يعني في دنياها وأخرها خامسا وما تدري نفس بأي أرض تموت في بلدها أو في بلد آخر في مسقط راسه او بعيدا عنه في ذر في بحر في جو قد يموت في الجو لا علم لاحد بذلك الا الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلم احد ما يكون في غد يعني من خير او شر من حرب او سلم زلزال بركان لا يعلم ما ينطوي عليه الغد من خير أو شر إلا الله ويدخل في هذا علم وقت الساعة وقد قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله رواه مسلم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الربيع بنت معوذ رضي الله عنها غدات بني عليها وكان عندها جويريات يضربنا بالدف بنات صغيرات يضربنا بالدف بمناسبة الزفاف. وكنا يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر فقالت جارية يعني فتاة صغيرة منهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين قولي الكلام الأول هذه العباره هذه الجمله لا رواه البخاري، فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من القول الباطل لأنه لا يعلم الغيب إلا الله وما رضي النبي عليه الصلاه والسلام أن تقول جارية في نشيدها وفينا نبي يعلم ما في غدي لأنه لا يعلم الغيب إلا الله مرقات المفاتيح وقول عليه والسلام ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام وفي رواية ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله هذا كما قال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال فقد أحاط الله بكل شيء علمه ومن ذلك إحاطته بما تحمله الحوامل من البشر من الإنس من الجن من الحيوان كما قال تعالى ويعلم ما في الأرحام فيعلم ما حملت من ذكر أو أنثى تام أو ناقص حسن أو قبيح أبيض أو أسود أحمر أو أصفر سعيد شقي طويل قصير كيف رزقه كيف عمله واحد أو توأم أو أكثر قال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وَإِذْ انتم اجنه في بطون امهاتكم وجاء في الحديث الصحيح وكل الله بالرحم ملكا فيقول اي رب نطفه اي رب علقه اي رب مضغه فاذا اراد الله ان يقضي خلقها قال أي ربي أذكر أم أنثى أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه رواه البخاري المسلم كم جنين تحمل به الإناث في العالم يوميا لحظيا هذه اللحظة كم واحدة حملت في بطنها جنيناً من إنسان أو حيوان سبحان الله كل هذا الملك يعني يستخبر ويسأل ربه وربه يخبره ويأمره هذا عظيم هذا من العظمه الإلهية من العظمة الإلهية أن الله يعلم يعلم المستقبل ويتفرد بعلمه ويعلم ما يكون ويأمر الملائكة وبالكتابة وكم جنين كم جنين كم جنين من البشر كم جنين من الحيوان في لحظة في هذه اللحظة كم واللحظة التي بعدها واللحظة التي بعدها شيء مهول هذا لو فكر هؤلاء يعني سبحان الله لو فكر أعداء الله ومن يعصونه لو بس فكروا يعني هذه العظمة هذا سعه العلم هذه القدرة الإلهية العظيمة يعني هذا شيء مذهل قوله وما تغيض الأرحام أي تنقص مما فيها إما أن يهلك الحمل أو يسقط إجهاض أو يتضاءل أو يضمحل او يكون ناقصا او يقولون الراس ما في دماغ وما تزداد اي الارحام وتكبر الاجنه التي فيها او يتم خلقها يتم خلقها وقيل الغيض ما تغيض الأرحام ما ينقص حملها عن, ست عن تسعة أشهر ممكن يولد قبل التسعة بيوم يومين أسبوع عشر أيام يمكن سبعة, شو سبعة أشهر صح سبعة أشهر وقد يكون لستة نادرا والزيادة زيادته عليه كما يقولون مثلا الآن البنت أول أول ما تحمل المرأة الزوجة في اول حملها اول ولد لها يكون يتعدى تسعه غالبا يعني يتعدد تسعه يزيد على تسعه اشهر بعض الايام سبحان الله وقيل النقصان السقط والزياده تمام الخلق وكل شيء عنده بمقدار فلا يتقدم عليه ولا يتاخر ولا يزيد ولا ينقص هذا في تفسير البغوي بن كثير الشوكاني في فيض القدير والسعدي في تفسيره فإن قال قائل فما بال الكشف عن الأجنة الآن بحسب العلم الحديث بالسونار هذه والاشعه المقطعية وغيرها الموجات الصوتية ألا يعلمون ما فيها ألا يعلمون أذكر أم أنثى ألا يعلمون في جنين ولا لا ألا يعلمون هل في نقص أم لا فهل يتعارض هذا مع الآية والحديث الجواب لا تعارض البتة فإن الله قال يعلم ما في الأرحم ما عامه تشمل كل شيء فنقول أيها الطب الحديث هل تعلم ما في الرحم قبل أن يخلق أم بعده الله يعلم قبل هل علمت مثل الله لا إذا علمت هل تعلم قطعياً أو يوجد نسبة خطأ سبحان الله يعني عدة قصص يقول قالوا لها بنت راحت أعدة ملابس زهرية اللون <تصفيق> طلع صبي قالوا ذكر أعدت ملابس مدرئ زرقاء مدرئ ما طلعت انثى لا قالوا طلع اثنين وين قال كان وفي واحد متخبي ورا الثاني والاشعه ما شافت طيب الله عز وجل ما عنده نسبه خطا ولا خطا ثم هل انتم تعلمون انه سيحدث اجهاض او سينزل سليما ما تعلمون هل تحصل لكم مفاجاه نعم هل تحصل عندكم أخطاء في تعيين وقت الولادة نعم ولو علمتم كل هذا هل تعلمون أنه شقي أو سعيد لا هل تعلمون ما هو عمله بعد أن يكبر يولاد ويكبر لا هل تعلمون كم عمره لا هل تعلمون رزقه لا إذن يعني انتم متسخرين يعني انتم تتباهون بشيء بشيء من العلم يعني علمكم الله اياه علم الانسان ما لم يعلم خلص طغيتوا يعني صار عندكم طغيان علمتم كل شيء تظنون علمتم كل شيء يلا وين اين علمكم به قبل ان يوجد يلا قبل الزواج تعلمون ايش في بطن المراه هذه ماذا سيوجد لا ولو تزوج لا يقول لا, لا احنا ما يمكن نعرف الا بعد مرحله معينه مرحلة معينة وترى عندنا نسبه خطا وترى ما نعرف بعدين يسلم يجهض يتم كذا وعندنا نسبه خطا في تحديد الموعد وعندنا وما نعرف ترى لا نعرف رزقه ولا أجله ولا عمله ولا شقي او سعيد ولا نقول لما يقول الله يعلم ما في الارحام يعني يعلم هذا كله لا تجي تقول والله بس العلم الحديث يعرف انه في ذكر هو يقول يعلم ما في الارحام الله يعلم ما في الارحام ما تشمل كل هذه المعلومات تستطيعون تاتون بها علم الحديث أيها الطب الحديث لا ثم هذا الطب الحديث كما قلنا لا يعلم الا بعد مده معينه فلما يصبح في عالم الشهادة يصير منظورا يمكن رؤيته يرونه أما قبل لما كان في عالم الغيب ما يعرفونه ولا يرونه وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا يعني في المستقبل فلا تدري نفس ماذا تكسب من خير أو شر قد تموت قبل غد أو يأتي غد أو يأتي الغد وتمنع من العمل. الإنسان لا يعلم ماذا يكسب يقينا في غده يتوقع لكن لا يستطيع أن يجزم. لا يعلم جزما وقطعا إلا الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام وما تدري نفس بأي أرض تموت؟ كما لا تدري في أي وقت تموت، لا تدري في أي مكان تموت. هل يموت في مسقط رأسه ولا بعيد عن ذلك أو في مكان بعيد عن ذلك أو قريب من ذلك أو يموت في البر أو البحر أو الجو لا يعلم ذلك إلا الله وإذا أراد الله أن يقبض عبدا بأرض جعل له إليها حاجة كما جاء في الحديث فيذهب لحاجته ولا يدري أنه سيموت والحيوان كالبعير ينشأ في جهة من جهات الأرض ثم يكبر ثم يستعمل للركوب وغيره ثم يذبح في بلاد بعيدة وقد تشحن الخراف من أستراليا لتذبح في هذه البلاد فتخلق في مكان وتذبح في مكان و. إذا كان الإنسان عموماً لا يدري مكان الموت والنفوس كلها لا تدري في أي مكان تموت ولا بأي أرض تموت فإنها لا تدري كذلك لا من جهة الزمان ولا من جهة المكان وجهالة الزمان أشد من جهالة المكان المكان قد تنتقل أنت من أرض إلى أرض الزمن يمضي رغما عنك لا يعلم أحد متى يموت ولا بأي أرض يموت قال الشيخ بن رحمه الله حدثني أحد إخواني الثقات إنهم كانوا في سفر الحج على الإبل وكان معهم رجل من القصيم معه أمه يمرضها فتأخر عن القوم في آخر الليل فارتحل الناس ومشوا وبقي مع امه يمرضها القافله قافله الابن مشت ولما اصبح وسار خلف القوم لم يدركهم ولم يدري الى اين اتجهوا يقول فسلك طريقا بين هذه الجبال فاذا هو واقف على بيت من الشعر فيه عدد من الناس قله فسالهم اين طريق كذا قالوا انت بعيد عنه لكن نوخ البعير واجلس عندنا ونحن نوصلك قال فنزل وأنزل أمه فما هي إلا أن اضطجعت على الأرض فوفتها المنية وقبض الله روحها يقول الشيخ انظروا كيف جاءت من القصين إلى مكة مع الحجاج ليتيه أثناء الطريق وينزل إلى الى مكان اخر لتموت فيه أمه. قيل إن الخريف المنصور اهتم بمعرفة مدة عمره. فرأى في منامه كأن خيالا أخرج يده من البحر وأشار إليه بالأصابع الخمس. فاستفتى المعبرين. فمنهم من تأول له بخمس سنين، ومنهم من تأول له بخمسة أشهر. وبغير ذلك كل واحد يقول له هذه معناها كذا معناها انك تعيش كذا خمسه اشهر تعيش خمس سنين تعيش كذا حتى قال ابو حنيفه رحمه الله لما سال تاويلها ان مفاتح الغيب خمس لا يعلم ان الله اياس بس خلاص اغسل يدك لا سبيل لك الى ذلك وصح عن خيثم بن عبد الرحمن ومن ثقات التابعين لكن الرواية هذه ليس لها حكم الرفع لأنه ليس صحابيا وأجذر بها أن تكون من الإسرائيلية وحدثوا عن بني اسرائيل ما لم يكن منكر أو باطل قال روية أن ملك الموت دخل إلى سليمان عليه السلام دخل على سليمان عليه السلام فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه فلما خرج قال الرجل من هذا قال هذا ملك الموت قال رأيته ينظر اليك كأنه يريدني قال فما تريد قال أريد أن تحملني على الريح حتى تلقيني بالهند قال فدعا بالريح فحمله عليها فألقته في الهند ثم أتى ملك الموت سليمان عليه السلام فقال سليمان إنك كنت تديم النظر إلى رجل من جلسائه يعني لماذا؟ قال كنت أعجب منه امرت أن أقبضه بالهند وهو عندك هذا في مصنف ابي شيبة وحلية الأولياء وقوله صلى الله عليه وسلم وما يدري أحد متى يجيء المطر وفي رواية ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله فالذي ينزل المطر الله عز وجل لا يعلم متى يأتي والكمية والمقدار والمكان النزول ومتى ينزل وكم يستمر والغزارة وماذا يصيب من الأرض وإلى أين سيذهب إذا نزل وهل كم الأرض ستأخذ منه وكم يتبخر وكم يذهب في مسائل الماء إلى البساتين أو إلى غيرها هذا من هذا من علم الله. طيب وع احوال الطقس معرفة أحوار الطقس ونزول الأمطار وهبوب الرياح وإلى آخره والحرارة و... نقول هذا ليس من التنجيم ولا الدعاء من الغيب وإنما هذه دراسات مبنية على أمور حسية وتجارب ونتائج أجهزة وقياسات سرعة الرياح نوعية السحاب ونحو ذلك وب التجربة والعادة والخبرة السابقة يخبرون بأشياء ثم قد تصيب وقد تخيب يقولون امطار يمكن ما ينزل شيء يقولون غزيرة يمكن ما تكون غزيرة وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يعلم متى تقوم الساعه الا الله كثير من الناس صار الشغل الشاغل لهم نهاية العالم وقت كذا وقت كذا ومؤلفات ومقالات ومقاطع عربية وأجنبية ووكالات أنباء عالمية تنقل شوف يعني مثلا في عام 2012 كان الملايين يتوقعون نهاية العالم في 21 ديسمبر وفي خمس دول بأمريكا الجنوبية احتفالات غير مسبوقة ابتداء من يوم الجمعة ولمده ثلاثة أيام ارتقابا لنهاية العالم وما صار شيء وكلام كم مرة قالوا سيرتطم بالأرض جسم صلب سيقلب الأرض رأسا على عقب وسيكون فيها نهاية البشرية وسووا استبيانات واستفتاءات ودراسات قالوا عشرة في المئة من سكان الولايات المتحدة يؤمنون بذلك الله عز وجل قال يسالك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وقال إلى ربك منتهاها لا يجليها لوقتها إلا هو لا تأتيكم إلا بغتة إن الله عنده علم الساعة ولا قال النبي عليه الصلاه والسلام ولا يعلم متى تقوم الساعه الا الله فمن زعم ان الساعه تقوم يوم كذا سنة كذا حدد العدد نحن نعلم انها تقوم يوم الجمعه صباحا هذه اكيد ما يبغى لها يعني ما ما فيها يعني يوم الجمعه صباحا يعني الساعه لن تقوم يوم السبت ولا الاحد ولا يوم الجمعه صباحا لكن اي جمعه من اي اسبوع من اي شهر من اي سنه لا يعلم احد الا الله والمطلوب بدلا من الانشغال بمحاوله تحديد وقت قيام الساعه الانشغال بالعمل لها انما انت منذر من يخشاها ولما سال رجل النبي عليه الصلاه والسلام متى الساعه اجابه بسؤال قالوا ما اعددت لها هذا المهم ما اعددت لها رواه البخاري ومسلم بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال حاثا على العمل إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فسيلة نخلة صغيرة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وحديث صحيح.